يما يا أحلى صوت من بين الأصوات اللي إذا جاني شعرت بسعادة وانتي معي في وقتها تشعر الذات بالعز والراحة كل السيادة يما طلبتك عطري كل الأوقات ابني بصوتك وسعديني زيادة صوتك يشتع داخلي كل ضيقة تركني منتهي من, من عباد هي هزعجيني كلمي كل الأوقات صوتك تباشر الفرح بالسعاد <treats broadband encanta>